من الله لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضره فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون <تصفيق> يا ايها الناس اتقوا الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها الرجال والنساء واتقوا الله ربكم الذين يساءلون الله كان عليكم ركيبا. يا أيها الذين الله وقولوا قولاً سديداً يصح لكم أعمالكم ينفع لكم ذنوبكم إن يتعالى الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ثم ما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وإن خير هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشركم فإن كل ما حدثت بنا كل بنا في في النار فنكمل في منظومة أصول الفقه للشيخ محمد بن صالح بن رحمة الله عليه ونسأل الله أن يجمعنا به وإياكم في مستقر رحمته وما في هذا البيت عند قول الشيخ في مسألة الأحكام التكلفية وكما ذكرنا بأن هذا حكم على المسلمين فاضعين أن يتعلموا لذلك هذا البيت فيه أحكام كثيرة جدا فتكلمنا في مسألة الحكم وأقسام وإيه معنى الحكم التكليفي وإيه معنى أقسام الحكم الشرعي وتكلمنا إيه المانع صنّر ذلك تكلمنا ما هو العارض عارض التكليف ووقفنا عند العوارض. وذكرنا في المحاضرة الماضية كم عارض 12 عارض صحي الكلام 12 عارض كتبتون ايه هم واحد الذي كتب الذي يكتب واحد عدم البلوغ هذا عارض التكليف اثنين النسيان ثلاثة الخطأ. الخطأ أربعة النوم, النوم. خمسة المارة المارة ستة الجنون سمعة الجهل وقنبه إيه أيوه؟ وفيه تفصيل كويس جدا سبعة تمانية الحيض عند النساء وفيه تفصيل تسعة النفساء كويس عشرة الحامل والمرضع 11 العوارض هذه كلها عوارض ايه داخلية صح كده في عوارض تأتي من الخارج على العبد الوهي 11 الإكرار وفيه تفصيل 12 السفر صحيح الكلام كده؟ كويس جدا يبقى احنا جدنا عندنا 12 عارض إذا بحثت في كتب الأصول ستجد كتب الأصول من أولها إلى آخرها من أول ما صنف في الأصول لغاية الصالحين اللي نتكلم فيها دي عوارض التكليف في أي كتابة كتب في الأصول مش تخرج عن الـ 12 دول واضح الكلام؟ نبدأ في العوارض أولا أول شيء هو عدم أول شيء هو عدم البلوغ النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاث رفع القلم عن ثلاث وفيهم وعن الصبي حتى يحتلم نذكر أولا إيه معنى العوارض نذكر أولا إيمان العرض العرض هو الشيء المانع من جريان قلم الإثم على صاحبه عند الترك العرض هو ليه المانع من أن يجري عليه قلم من جريان قلم الإثم عليه عند الترك يعني النسيان مفهوم الخطأ امرأة مثلا حائض عبد لم يبلغ كما سنتكلم فهذه العوارض هذا العبد فعل مخالفة أو ترك طاعة فعند ترك الطاعة نسيانا مثلا أو عند فعل المخالفة عند عدم البلوغ مثلا هل يجري عليه قلم الاسم هل يكون عاصيا؟ يسأل أمام ربه يوم القيامة يجد هذا في كتابه أمام ربه الجواب لا فقولك لا هذا غير محاسب عليه لا يؤكد عليه لما سؤال لما لوجود عارض لوجود مانع واضح كلام فلان مثلا امرأة ما صلت طيب ما صلت لم الجواب لإني فيه مانع ما هو المانع كان عندها كذا وكذا وكذا ونزل عليها كذا وكذا يبقى هنا المانع منع أن يجري عليها قلم قلم الاسم واضح الكلام كذا يبقى هذه الموانع ماذا اسمها موانع التكليف او اسمها عوارض التكليف الجواب لأن صاحبها لا يجري عليه قلم لا يجري عليه قلم الاسم مفهوم الكلام يبقى سمية مانع لهذا الان لهذا الشيء لهذا الشيء طيب اول شيء هو عدم البلوغ عدم البلوغ ذكرنا بان البلوغ ما معنى ما هي اقسام البلوغ كيف يكون العبد بالغا معنى انه صار بالغا معنى ذلك انه سيكتب عليه سيجري عليه قلم سيجري عليه قلم الإسم أفهم الكلام إذن إذا وجد مانع عند عدم البلوغ فلا يجري على هذا العبد قلم قلم الإسم أولا ما هي علاماته إذا لم توجد هذه العلامات فهذا العبد غير غير بالغ فإذا كان غير بالغ فلا يجري عليه قلم قلم الإسم يبقى دي أول مسألة في البلوغ واضح الكلام كده واحد من علامات الملوغ نزول الماء المني وقفة المنامن لقول النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصرية حتى يحتلم اثنين العلامة الثانية ظهور شعر العامة ثلاثة بلوغ على صحيح خمسة عشر عاما كما في حديث عبد الله بن عمر في البخار اربعة تزيد المرأة تزيد المرأة ذنب الحياة فإذا نزل عليها دمًا صارت هذه المرأة مكلفة صارت بالغة وغل الكلام إذا لم تظهر علامة من هذه العلامات يصير هذا العبد غير, غير بالك فلا يجري عليه قلم فلا يجري عليه قلم الاسم لكن خد بالك احنا تكلمنا في المحاضرة الماضية لا يستلزم من عدم جريان قلم الاسم، ها أنه غير مؤاخذ لأن تكلمنا في الحقوق ذا حق الله وحق وحق العباد فاكرين دي كويس عشان جيدوا تلك في المنظومة دي أو في علم الأصول عمرك ما تفهم وعمرك ما تفلح فيها إلا ما لازم تكون مذاكر هنا وتروح وترجع عليها وتسمع وتعيد عليها تاني واضح. حتى تثبت فيه؟ تثبت في الذهن في الذهن لأن احنا بنتكلم فيه أصول الاستدلاب أصول, أصول الاستدلال انت مكبر دماغك وعايز تعيش حياتك مع أن انا رايح أريح دماغي المسألة الفلانية روح كاتب على عند الشيخ جوجل الشيخ الفلاني بيقول فيها ايه؟ فالشيخ الفلاني يقول فيه يجوز، فأنا أمشي في يجوز. عايز تريح بمجك هذا أمام ربك. مفهوم؟ لكن أنت تقلم في أصول الاستدلال. لذلك ابن عبد البر قال وأجمع على أن الجاهل أن المقلد جاهل. أن المقلد جاهل. كتب مش عارف إيه الشيخ الفلاني. الشيخ الفلاني قال يجوز. ده اسمه إيه؟ مقلد. المقلد ده اسمه إيه؟ هذا جاهد لأنه لا يعرف أصول الاستدلال اثنين وأجمع على أن المقلد لا ينظر ما ينظرش في مسألة يعني أنت قلت في مسألة الشيخ الفلاني قال مسألة ماشي أنت لا تنظر فيها حد ثاني لأنك لا تعرف ماخذ الاستدلال هو جاب الدليل منين مين زي مثلا واحد راح لدكتور خلاص طبعا ما الفارق راح لدكتور الدكتور كتب له ايه واحد اثنين ثلاثة 4 انت بتعمل ايه تاخد الروشتة وتروح الصيدليه اللي معاه عايزه الروشتة دي صح كلام كويس جدا انت عرفت هو ليه كتب ده ها الجواب معرفش انت معرفش ايه ليه كتب ده طب ليه كتب ده ما كتبش ده ممكن الصيدلي يقول لك طب ما تاخد الدواء التاني تقول له لا انا هاخد ده صح كلام كده فأنت مشيت هنا لأنك لا تعرف لماذا ما هو مأخذ لاستدلال الطبيب لهذا الدواء بالذات سواء كان بقى استشاري دكتور مش عارف أستاذ خبير على الأقسام المهم ان انت متعرفش هو ليه كتب بقى صحي كرام كده اه افهم بقى المسألة مع الفارق فكذلك الجهل اللي هي مصيبة الزمن بتاعنا ذا اللي هي 2019 اللي احنا عايشون فيها دي. مشكلة الأحزاب اللي احنا عايشون فيها ومشكلة الجماعات المترسخة في مصر المترسخة ودربة مجزورة في مصر مشكلتها عدم فهم أصول العلم ليه الجماعات كتير قوي مفهوم أساسها الكسل في المضي في فهم أصول العلم فكل واحد شاف شيخ بيقول حاجة فيه رح شوف كل واحد مع جماعة وراح يقلبه ويقول لك كل شيخ وليه كل شيخ وليه طريقة هذا مسأل عند العوام واضح الكلام شوف لدرجة ان بقى مسأل عند العوام ان كل شيخ وليه ان كل شيخ وليه طريقة يبقى أساس الحزبية أساس الجماعات أساس التقليد أساس المشاكل قالوا يا هير الكسل عن فهم أصول الاستدلال هو بحث المسألة كده واكفنا دي جالية جدا فيما مضى في كلامنا في أصول العلم وأصول الفكر وكلامنا في العوارض دي يبقى احنا بنتكلم كده انت بتدرس أصول الفكر لتعرف نأخذ الاستدلال هو ليه هنا مثلا ينفع وليه هنا ما ينفعش تبقى انت ماشي ببصيرة ليه هنا كذا وليه هنا مش كذا تبقى أنت ماشي ببصيرة مش أي واحد يربط في رأبتك حاجة وطرق ماشي وطرق ماشي وراء وضحت المسألة كده افهم بقى يبقى ذكرنا في المحاضرة الماضية أن الحقوق قسمان حق لله وحق للعبد خلاص مش عايز عيد فيها بأن كل هذه العوارض إن كان صاحبها فعل الاسم أو ترك الطاعة فهنا لا يجري عليه قلب الاسم في حقي في حق الله لا, لا يأسم خلاص كده لكن إذا كان في جانب حق العبد وإنه لابد فيه من إيه من أمرين ها البدل أو المثل صح كده ده هذا طفل لم يبلغ بعد ما مبلغش صح كلام وكسر حاجة لوحدة هل يأسم؟ هم؟ أقول لك متعمد متعمد متعمد أنت بتبصلي كده؟ طب والله إلي كسر لك الإزاز وراح جاب حجر وراح رامله وراح جاب للإزاز على الأرض متعمد يأسم؟ يبقى هنا حق الله ذكرنا إن حقوق, أن حقوق الله الأصل فيها كويس جدا ممتاز أن حقوق الله الأصل فيها العفو حقوق العباد حقوق العباد الاصل فيها ها تلات حاجاتها اما ان يعفو واما ان تعطيه المثل جبه زي اللي كسرته او البدل حقق ايه حقق ناسي مش ناسي مخطئ مش مخطئ متعمد مش متعمد لكن لو كان واحد بالغ لو واحد بالغ وتعمد قاسم قاسم يبقى هذا في حق الله وتكتب عليه ويسأل أمام ربه لم ميتم اتنين حق العبد أن يعطيه لإيه المثل أو أو البدل إما أن يعرف واضح الكلام كده يبقى تتكلمنا في المحاضرة الماضية الفرق بين حق الله وحق الفرق بين حق الله وحق العبد خلاص أنت فهمت المسألهم أما تيجي تسمع شيخ يتسئل طفل صغير كسر ملال الواحد فهي يقول لكم ربانا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا وهذا العبد وهذا لم يبلغ وروفع عن أمات السهوة القطأ ومست كده وروفع القلم عن ثلاث وعن الصبي حتى يحتلم إذن هذا الغلام ليس عليه شيء جوابك إيه إيه إنت سمعت فتوى قالت كده جوابك إيه ده يا أحمد جوابنا على قد السؤال انت سمعت واحد بيقولك الطفل ده كسر المراية دي ما فوق معروش حاجة خالص ولا يدفع حاجة ولا عليه شيء ليه لقول النبي عليه الصلاة والسلام وعن وعنصبية حتى يحتلم رفع القلم فهذا مرفوع عنه القلم الجواب الحديث ده فين في حق الله مرفوع عنه القلم اللي هو قلم الاسم وإن كان يجري عليه قلب الحسنات الحسنات يعني وعرطع من رحمة الله أنها تكتب له وذكرنا الدليل على المسألة دي ها المرأة رفعت صبيا لها قالت يا رسول الله لا هذا حج قال نعم ولك أجل يبقى من رحمة الله أن الطفل تكتب عليه تكتب له كل طاعة يعملها يكتب له الأجل وكل معصية لا يجرى عليه لا يجرى عليه قلم الاسم خلاص كده الحديث اللي احتاج بالشيخ الفلاني ده باب باب ايه حق الله صحي كلام كله لكن حقوق العباد قائمة على على العدل لذلك النبي عليه الصلاة لما اخذت عائشة الطبق اللي هو التي اتت به صفية وكسرته قال النبي عليه الصلاة ايه اناول باناء وطعام بطعام مع إن الغيرة المرأة لا تلام عليها لكن قال إيه إناء بإناء إناء بإناء إناء بإناء بكسر الطبقة بكسر يبقى طبقة زي الأكل ده ضاع يبقى أكل زي ليه لأن حقوق العباد قائمة على العدي العدي مش المسامحة مفهوم؟ إحنا منتشر في البلد عندنا وفي العالم كله إن حقوق العباد القطفة المسامحة اللي هي ايه؟ ما تاخدش العواد صح الكلام؟ ما هو ده من من الدول ما فيش حاجة اسمها عواد يقول لك ما تاخدش العواد ما فيش حاجة اسمها عواد ده حقوق العباد قائمة على على العدل انت عايز تعفو وتعفو من عندك لكن لو اخذت المثل اول دل فهو فهو حق لك مفهوم الكلام؟ يبقى انت هنا ازا كله غيرش مهم يبقى أنت هنا فهمت لما قال الشيخ الفلاني الكلمة دي أنت قلت لا ده الحديث الاستدامل دي ده في حق في حق الله أما حق العباد فالأصل فيها ها العدل قائم على العدل يبقى لابد أن يجيبه زيه أو يبدين البدر اللي هو الفلوس اللي حقاها وهضح إما أن يعفى هو لكن لو جاء لي أما بالش عوض أقول الله أخد بالك مفيش عالي سمع عوض أنت حقك أنك تخد المثل أو او البدل فبعرفه فلو اخذت المثل او البدل لا شيء عليك بحقك حقك ومن افسر شيف عليه باصلاحه ليس بحديث ده ضابط صحيح انت عردت ان تعفو لك لا ذلك لان كل صاحب حق له الحق ان يسقط حقه انا حق كذا يبقى انا من حق ان انا اسكته او اخذه واضح كلام يبقى انت هنا الفتوى دي صح ولا غلط الجواب غلط لما يجي يقول ويحتاج بالحديث رفع القلم لما يجي الطفل يكسر كذا الجواب هنا ايه الحديث في غير في غير موضعه لكن لو الطفل ده عمل معصية ايه ايه هنا إيه؟, إيه؟, ايه الحديث بقى رفع قلم الاسم واضح المسألة هتجي لنا المسألة التانية بقى وإن رفع عنه قلم الاسم لكن لا يستلزم منه ألا يعذر ويؤدب مفهوم الكلام يرى هنا ايه؟ خلاص هو لا يجري عليه قلم الاسم لكن ينبغي هنا عليه التأديب ان تؤدبه والتأديب للتعليم ليس لانه فعل المعصية لانه مرفع عنه قلم الاسم لكن التأديب كي اعلمه ان هذا في الشرع حرام كي يرضى على ان ده ايه؟ ان ده حرام ده تعليم مثلا البنت واخدة ان هي تسلم على اي حد دخل مش عارف مين دخل مش عارف مين وموا و الى اخره فانت بتقول دي لسه ما بلغتش يعني عشان نقول ان هي مش عارف تسلم على, على مين ولا تسلمش على مين ولا غطي شعرها وبتاع لسه ما بلغتش تبقى بقى ويقول لك اسمها ما بلغتش الشاهد انت بتدخلها اي واحد يقول الكلام ده. انت بتدخله وحضنها ليه موالسة المدرس ما جاتش ايه شنتدربه هو هذا هو التدريب التدريب ده. في البخالوة المسلم من حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرق تمر الصدق تمر ثم بعد ذلك أخذ الحسن ووضعه على كتفه رجله هنا ورجله هنا ده مين بقى ده النبي عليه الصلاه دلوقتي بيشيل الكلب مش يشيله الكلب كده هيا مشيل يشيله فنبينا صلى الله عليه وسلم حتى دل رجليه على كتف النبي عليه الصلاه ثم سقط على النبي عليه الصلاه والسلام ماء من فم الحسن وضع الكلام كيف كان في فبوء هاية وسقط ماء من فم الحسن مفهوم فوضع النبي صلى الله عليه وسلم هذا على فمه فعلم أنها تمر فأنزل الحسن وقال له كخن وجعل نبيه الصلى الله عليه وسلم يجعل يديه على يديه يضربه يقول كخن كخن إن لا نأكل الصدقة وجعل النبي يدخل السباب في فيه في في فيخرج الطمر إيه بقى وجه الاستدلال أولاً الحسن صغير جداً مفهوم؟ اثنين النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلم أن آل بيت النبوة ليس له ماكل إيه؟ أكل الصدق طيب النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش هنا إيه؟ ده طفل وما يعرفش حاجة لا، ولكن حتى يربو الصبي ويكبر على الإيه؟ على معرفة الأحكام الشرعية، لإن الطفل إذا كبر على معرفة الأحكام الشرعية والبنت إذا كبرت على معرفة الأحكام الشرعية من حجات وصلاة، وإن هذا ينفع ودا ما ينفعش ودا يرضي ربنا، ولا هذا لا يرضي، وهذا يحب الله، وهذا يبغضه، وهذا يجلب رحمة الله، وهذا يجلب غضبه حينما يكبر، فأول ما تبلغ البنت لو لم تعرف ذلك لكان صعبا عليها انك تعلمها كل شيء في لحظة واحدة. يعني خليك معين انت سعيبها كده البنت في يوم وليلة بنتي دي عندها 11 12 13 14 سنة في يوم وليلة رأى الدم ايه اللي حصل نزل عيادة دم الحين صارت بلق خد يبالك بنتي احنا عندنا صلاة ظهر وعصر ومغرب وعشاء والظهر كذا والعصر كذا والمغرب كذا والعشاء كذا والفجر كذا والجهر كذا والسر كذا وفي صلاه نافله كذا وكذا وكذا والركوع كذا والسجود كذا وده قبل كذا وده بعد كذا وفي بعد الصلاة كذا وكذا وكذا والحجاب كذا وكذا وكذا, وكذا وده حرام وده حلال ممكن تطيق؟ الجواب الجواب صح كلام يبقى أنت السنين دي كلها انت اللي تعبي حتى إذا بلغ الطفل نشأ شاب في طاعة الله صحي كريم حتى إذا بلغت البنت نشأت في طاعة الله لذلك إحنا عندنا الأبناء الأب ما يبدرش علوم ليه والأم بقت تقول أنا مش قادر عليها أو الأب بيقول أنا مش قادر عليه لأنك أصلا حطيت النوايا غلط فلما النخلة كبرت مش هتعرف تعدلها مش انت حضرتك بتمشي كده بتلاقي نخلة عاملة كده ميلة النواة حطت غلط فطلعت كده هتجيب بقى لو جبت 100 واحد عشان يعدلوها فيه مش هتعرف خلاص يبقى الغلط منك انت في الأول فاللي انت زرعته انت بتحصده وقال تعالى والذي خبث أنت زرعت خبث لا يخرج إلا نكدا هينكد عليك عشتك والذي آية الآية دي آية الآية دي آية والذي خبث لا يخرج إلا نكدا لا يخرج إلا نكدا إيه فنازل المسألة أنت اللي زرعت وأنت اللي تحصد فما تجيش دلوقتي تقول الوقت مش قادر عليه الولد مش عارف ايه الولد في الحضانة وانت ممسكه تليفون هو كبر خلاص التليفون ده ما تقدرش بعد كده تمنعه منه ولا تمنعه من يشوف انت وهو صغير مربيه على السينمات ومربيه على الافلام ومربيه ومربيه ومربيه ومربي. مش هتعرف بعد كده انك تمنعه مش هتعرف هيتقلب ضدك هيتقلب ضدك مش تعرف هو من صوره شايفة بتشب سجاة فلما يكبر وتقول له عبد هيقولك عبد ليه ده ايه تقدوتي والذي خدس لا يخرج لا يخرج إلا نكيدا واضح كلام يكفيك الأصل ده يبقى احنا عندنا كده أن قلم الاسم مرفوع عن العبد الذي لم يبلغ لكن لا يستلزم من هذا ألا يؤدب ولا يربع زي لك شوف جيل الصحابة أول ما فرض عشراء صيام عشراء كان فرض عين كان واجب ونسخ برمضان ونسخ وجوجه برمضان لما نزل فرض رمضان كتب عليكم الصيام نسخ فرض عشراء في حديث الربيع في صيح الإمام البخاري قالت فكنا نصوم بنصوم عشراء ونصوره صبيا لنا الصغار منهم مفهوم الكلام مصوي مصبيا لنا الصغار الصغار منهم حتى إذا بكى أحدهم أعطيناه اللعبة من العلم وكلنا اذهبوا إلى المسجد يبقى صبي صغير لكن بتربي عليه معين لو ما صامش معلوش اسم صحيح هذا كلام؟ ليس عليه اسم لكن إنسان جرى عليه قلم قلم الثواب وهنا بتربيه ربيه وتدربه على الأيه؟ على الطاع إذا تدربه على إبقى كان الصحابة يدرب أبنائهم على الأيه؟ على الطاعات عمرو بن سلمة صلى بالصحابة في صحيح البخاري وكان عنده ست سنوات كان عنده كم سنة الشيخ حمد؟ ست سنوات. لما رب فيه أبا، لما رب فيه حب القرآن وحفظ القرآن، ما كانش شوف حد من الصحابة الكبار إلا لما له حفظني كذا. فذي حفظوا الصورة، ذي حفظ الصورة، ذي حفظ الصورة، ذي حفظه حتى جمع القرآن كله. وكان عنده ست سنين صلى بالصحابة إمامه عنده ست سنين. ليه؟ لأن مربع على الطاع بيتي وبيتك والشارع والمنطقة والبلد لو ربه الجيل كده لو ربه الجيل كده الناس لما تشتكي من الغلاء ومش عارف ايه والحكام عمله والحاكم عمل ووالى آخر. بعلى هو الحاكم طلع منين؟ هم ما طلع من عندنا؟ صح كلامكذا؟ الحكام الحكام عموماً كبر أم سهر أو, أو درجات طلع منين؟ منين؟ من عندنا؟ صح كلام؟ وهكذا فإذا أراد الناس الانصياح والتغيير الأصل أن يغيروا من منهمفسم هو ذا الآية هي دي تضبيك الآية أن الناس يربوا أبنائهم على هذه الطاعة فإذا تربى الأبناء وأصلاً الأبناء مش هيتربوا إلا ما كان الأب والأم متربيين أصلاً يعني هو الأب نفسه متربي والأب ده أصلاً مش هكون متربي إلا ما أبوه أصلاً يكون متربي عشان الرب صح وهكذا دا وليك صح كلام لأنه والذي خبص لا يخرج إلا نكدة لأن الإبن مش متربي هيأخذ واحدة مش متربيها هيطلعها يلمش متربيين وهتفضل بقى كده ويفضل بقى يتكلموا مش هنمشي يومشي ومش هنخلص لأنه أطلعها تربوا على كده لكن لو نشأوا في طاعة الله عز وجل شوف أصل واحد من أصول الفقر بيان واحد فقط من أصول الفقر يصلح أمة بحلال يصلح أمة بحقنا لفهم الكلام كده كويس يبقى عند المانع الأول الذي هو مانع عدم البلوغ خلاص فعدم البلوغ واحد يجري عليه قلب الحسنات ولا يجري عليه قلب ولا يجري عليه قلب السيئات اثنين لا يستلزم من أنه لا يجري عليه قلب السيئات ألا ألا يؤدر صحيح كلا ثلاثة لا يستلزم من أنه لا يجري عليه قلم السيئات إذا كان في حق العبد قال لا قال لا فلا بد من المثل أو أو البدل إلا أن يعفر صاحب الحق صح يجري يبقى هذا أول إيه أول عرض في مسألة عدم البلوغ فإذا بلغ جرى عليه قلم ها السيئات جرى عليه قلم السيئات إذن هذا هو العارض العارض الأول العارض الأول العارض الثاني ألا وهو ها؟ النسيان العارض النسيان العارض النسيان ممكن نأخذه مع الخطأ ليه نأخذه مع الخطأ؟ لأن الله عز وجل قارن بينهم قال في دعاء عباده المؤمنين ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقارن هنا بين النسيان وبين, وبين الخطأ فالمقارنة بين النسيان فالجمع بين النسيان والخطأ يؤدي إلى أن النسيان والخطأ يرفعان عن العبد قلم مم. الاسم الاسم في حق في حق الله اما في حق العباد ها ان البدل او المسم وان ان يعفو صاحب الحق يبقى احنا في العوارض كلها كده مفهوم الكلام يبقى في العوارض تستصحب ده ان العوارض دي لا يجري على اهلها على اصحابها قلم قلم الاسم ده في باب حق حق الله أما في حق العباد ها فلا بد لأصحاب هؤلاء العوارض إما أن يأتوا بالمثل أو بالبدل وإما أن يعفو صاحب الحق استصحب القعد ومعك في جميع في جميع الموانع جميع العوارض كويس جدا ما الفرق بين النسيان والخطأ النسيان والخطأ يجتمعان في التعريف. ألا وهو الزهول عن الوقوع في شيء أو ترك طاع، عن الزهول في الوقوع في معصية أو عن ترك أو ترك طاع. زهل العبد عن ترك الطاع، والذهول العبد فأخطأ فوقع في في معصية. اثنين. يبقى أول شيء النسيان والخطأ يتفق فيه في يتفق في التعريف قال وهو الظهول عن ترك طاعة والزهول عن فعل معصية اثنين النسيان في الغالب إنما يكون محله عند ترك الطاعه. والخطأ في الغالب إنما يكون محله عند الوقوع في المخالف نتكلم الأول في النسيان يبقى أولا النسيان في الغالب يكون فين عند ترك طاعة وانظر مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فلينصليها إذا إذا ذكرها ليس لها كفارة إلا ذلك مع إن الأصل إنه لا يجوز أن يمر وقت الصلاة الأخرى إلا وهو مصلي صحيح الكلام لكن نام وما ومصليش مثلا الظهر لغاية ما أزنا للعصر فقام يا جماعة في إيه اللي حصل ده الظهر ردا العصر ردا أنت مصلش الظهر طب حدث صحاني ليه أخوانا طب ومش عارف مرمش ليه طب التليفون مش عارف المؤمنة هم تراص هل العبد هنا يجري عليه قلم الاسم كتارك الصلاة متعمداً؟ الجواب؟ الجواب لا لماذا؟ لأن فيه مانع لأن فيه عارض منعه أن يجري عليه قلم الاسم وازي من رحمة الله إذن أمن نام عن صلاة أو نسيها فليصل لها إذا ذكرها لذلك إذا ذكر الصلاة إذا قام من النوم او إذا ذكر الصلاة مجرد أن يذكر الصلاة يقوم ليسلِّ ثورا ولا يؤخرها أبدا يعني نسي قال مثلا إيه الأذان دلوقتي خلاص أنا أخلص اللي في إيده هو وهو ما اللي في إيده ده خد اللي في إيده اللي في إيده خد اللي في, إيده خد اللي, في إيده خد اللي في إيده خد اللي في إيده لغاية ما نلاقي العصر إيه ده يا معربي يد ده نسيذ صلاة الظهر نسي ما ينفعش طب إيش أبتركوا بيت الشاي هي من عملتها لك مفيش لا شاي ولا آكل ولا شرب. أول شيء تقومي تقول الصلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه من نام عن صلاة أو مسياء فليصلها إذا ذكرها ليس لها كفارة إلا ذلك فليصلها هذه أمرهم والأصل في الأمر إنه على الفور يبقى المسيان تجد في الغالب بقول في الغالب محل فيه محل في الطاع الخطأ في الغالب تجد محل فيه ارتكاب المعصية اذر قل تعالى وليس عليكم طناح فيما اخطأتم من ده ولكن ما تعمى داتك رب العالمين بين أن يتعمد في الوقوع في المخالفة وبين أنه أخطأ فوقع فيه فوقع في المخالفة لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل أخطأ في الكلام قال من شدة فرحه إن هذا العبد كما في الصحيح كان معه رحلة وماشي في الصحراء ثم قال أنام فنام تحت شجرة فقام فلم يجد ناقته وعليها طعام وشراب إذا ده ميت لا محالة ده في صحراء قال إذن أجلس وانتظر الموت قال بينما هو كذلك إذ جاءته ناقته عليها طعام وشراب فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك هو عزلي اللهم أنت ربي وأنا عبدك يعني رحمتني ورفقت بي فقال النبي عليه الصلاة والسلام ايه اخطأ من شدة الفرح اخطأ من شدة الفرح مع ان الكلمة دي ايه ايه كفر صحي الكلام جيد الكلمة دي كفر لكن بقى السلوية قال اخطأ من شدة الفرح ما قال نسي فاستعمل النبي صلى الله عليه لفظ الخطأ وما استعمل لفظ النسيان عند الطاعة استعمل النبي لفظ النسيان من نام عن صلاة الأو نسيها وعند المعصية والمخالفة استعمل النبي صلى عليه مصطلح الخطأ النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيح من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقى من أكل أو شرب ناسيا خليك معي استعمل النبي صلى الله عليه مصطلح إيه هنا مع إن الذكر مخالفة خطأ لذلك قلت لك إيه ويستعمل النسيان غالبا مش قاعدة كلية غالبا في الطعام. في الطعن في ذرك الطعن لكن هنا استعمل في ايه في فعل في فعل المخالفه مع ان العبد اخطا ولا لا اخطا لكن نسي فاستعمل هنا مكانه مصطلح النسيان النسيان قد يكون في طرق طاعه فإن كان النسيان في ترك الطاعة وجب عليه الاتيان بها وإذا كان الذهول والنسيان في فعل مخالفة في فعل المخالفة فالشرع لا يأمره أن يأتي المخالفة مرض آخر فيعفو عنه الشرع يبقى أنا عندي في النسيان هيرجع طاعة يعني هيرجع طاعة يعني مثلا عبد نسي الصلاة مع انه خرج الوقت التاح لذلك من تعمد ترك صلاة متعمدا حتى خرج وقتها وان صلها من يوم مرة لو صلها من يوم مرة قاعد طول مرة ما يصلي الفرد لا لا يقبل منه اصلا مش بقول باطل لا بقول لا يقبل منه اصلا لأن الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا يعني كتابا يعني فريضة فريضة موقوتا ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عاملا ليس عليه أم هنا فهو رض إيه رأيك لو واحد قالك رمضان جاي فحر فأنا هتعمد ترك صيامه وهصومه السنة الجاية في الشتاء أو أصموا في الربيع أو أصموا في شهر اثنين أو في شهر واحد الجواب لو صاموا السنة كلها باطل برضه لمن؟ لأن العبادات لها مواقيت ولها أول ولها آخر واضح جلال جلال يبقى هنا عند النسيان عن فعل طاعة واجب الإتيان إيه الاتيان بها لو أن إنسان صلى ونسي أن يتوضأ وبعد الصلاة ينهرب يد يا عبد الرحمن في إيه ده أنا ما توضتش ودخلت الحمام وخرجت منه في موضوع كده كان شغلني في دماغي وعمل أفك فيه في الحمام ومش عارف إيه وخرجت وروح تدخل في الصف على طول نسي صحيح؟ كويس جدا بعد الصلاة تقول لي ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وأخطأنا صلاتك صحيحة ينفع؟ لا معين نشوف الآية ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وأخطأنا أيوة ما هو مرفوع عنه قلم الاسم صح الكلام؟ لكن لابد أن يأتي أن يأتي بالعبادة لا يقبل لا بغير بغير تهنه الأذان لا يخبر الله سيداً بغير إيه؟ بغير طهور افهم الكلام ده عشان من اللي جاية أعمق شوية يبقى لابد أن يأتي هنا بإيه؟ بالطاعة ليه؟ ليه؟ لأن الطهارة شرط صحة في الصلاة الطهارة في أنت صحة في الصلاة صح كلام كده؟ تعال معادي المسألة اللي بعدها خلصنا من أسئلتي النسيان في الفرق بين الشرط والركن والواجب هل النسيان معاهم واحد؟ لازم تفضل يا أخي.